السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بل نتحدث في مجالس العروه الوثقى نسأل الله عز وجل وهو لي الإسلام وأهله أن يمسكنا نابي الإسلام حتى نقهده. تكلمنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة. عن لذين يتحدث عن جناح الطغوت الطغوت عندنا بقى الجناح العبادة وقال الذين أشراكوا لو شاء الله ما عبادنا من جونه من شيء نحن ولا آباؤنا عباد غير وهو ولا حرمنا من جونه من شيء وقلنا لشيخ الأستاذ الميتامية رحمه الله قال أن أصل الضلال إنما جاء بسبب إيه الأرض إنما جاء بسبب أن تشريع دين غير دين الله عز وجل وعباده ما سوى الله وتحريم ما حرم الله ما ما ما تحريم ما حل الله عز وجل هم دول جناح يطغوت الطغوط هيئة طغوت حقيقة الواقعة اللي بدخل فيها الحكم طغوت الحكم وطغوت الطاعة وتغوط الانقياد والمتابعة وعلى ضوء ما تكلمنا في قضية الدين بقى خلاص عرفت دلوقتي أنا لما قلت لك إن هذا صار دينا يبقى الدين ده عرفت من أنه أمر فيه طاعة وفيه سواب وعقاب وفيه إدارة وفيه ده معنى الدين اللي لابد أن نخدمه تكلمنا أيضا في اللقاء السابق على مسألة أصل العبادة غير الله كيف عبدت عبد الأصنام أصلا مكث الناس عشرة قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في صلاح البخاري مكث الناس عشرة قرون وهم على التوحيد الخالص ثم حدث موقف ود وسواع ويغوث ويعوق ونس وحكينا القصه المره اللي فاتت وقلنا ان هو بد الله هو بد غير الله بالمخيف زي ما قال ابن قدامه المقدسي رحمه الله وقال ابن تيميه رحمه الله وغيرهم من اهل العلم قالوا وعبده الشمس والقمر الا بالمقاييس والشبه اهو ده بقى اللي دخل علينا عشان كده خلي بالك بانه لحسن تدخل عليك الشبه فيحصل عباده لغير الله عياده راح طبعا هلنا تعريف العزادة بما لا يعني نحتاج ان احنا نعيد مرة اخرى كان الاصل هو انه صوروا صور زي ما ذكرنا في اللقاء الاخير صوروا صور بود وسواع ويغوث ويغوث ويغوث ونصر وقالوا الشيطان قال لهم يعني تعودوا كده جنبيهم وتفتكروا ايامهم حلوة كان كلام بالعقس والنظر ولم ينظروا الى الزرائع الى المحظور وإلى المحظور نفسه في هذا العمل لم ينظروا الى ذلك الشيطان صبر عليهم شوية عدة جيل بعد جيل. جيل جيل اللي بعد كده لما تناسخ العلم وضعف العلم قال لهم أباكوا فليب يعبدوا دول وكانوا إذا السماء بهم امطروهم وكانوا تجلفون بهم بالله فعبدوهم ده كان اصل عبادة الأصنام وعبادة غير الله عز وجل في أصل التشريع إزاي حصل موضوع الأصنام وإخراج الإخراج الأصنام وتشريع تشريعات من دون ملة الملة حنيفية لابراهيم عليه السلام يحصل من سبب ملك خزاعة وهو عمر ابن لحي لعنه الله يقول الشيخ الاسلامي الكبير رحمه الله في كتاب العظيم إخراج سراد المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يقول. كانت العرب يقولوا كانت العرب على ظلت العرب على مله ابراهيم ايوه النص يقول في ايه يقول معلوم ان العرب قبل عمرو بن لحي كانوا على مله ابراهيم وعلى, شريع وعلى شريعه التوحيد والحنيفيه السمح كانوا على مله ابراهيم لذلك انت لما تيجي تقرا في في المقامات بالسيوتي بيأتي على جد من جدود النبي صلى الله عليه وسلم بقول كلم واحد فالسأل الله يا حضوره من الآن هو مين بالضبط قال كلم واحد كان على توحيد. الناس مكست على ملة إبراهيم على ملة إرهيم قبل عمر بن نوحي كانت العرب على ملة إبراهيم ما فيش كانوا موحدين وخذ ذلك ولذلك قال ابن تنمية رحمه الله وفقد تبين لك ما حكى قصة عمرو بن بحي دي قال بعدها فقد تبين لك أن أصبى دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين شاهدت زي أصل اللي بيحصل بيحصل ليه لأنك بتتشبه بالكافرين عايزين ندور البلد نتروح لشرافك لا يوم يروح يدور على قوانين الغرب ويقول ما هو لابد ونبدأ نعمل لها التلفيق التفاكرين بقى التلفيق اللي قلنا عليه المذهب التلفيقي نبدأ نعمل التلفيق اللي دي أثار من الشريعة طيب إيه قصة عمرو بن رحيبا عمرو بن رحيبا هو ملك خزاعة وخزاعة باختصار هي اللي كانت مسكة البيت والحرم وكده قبل قريش وكان هذا الرجل له هيئة عظيمة جدا جدا جدا ومال كثير جدا جدا, جداً شف بكثير رحمه الله يقول عنه ايه يقول واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحو من ثلاثمائة سنة وقيل خمسمائة سنة والله اعلم وكانوا سوس في ولايتهم وذلك لان في زمانهم كان اول عبادة الاوسان بالحجاز وذلك بسبب رئيسهم عمر بن الحي لعنه الله فانه اول من دعاه الى ذلك وكان ذا مال جزيل جدا يقال إنه فقع أعين عشرين بعيرا وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين ألف بعير وكان من عادة العرب إن أن من ملك ألف بعير فقع عين واحد منها لأنه يدفع بذلك العين عنها وممن ذكر ذلك الأزرقي وذكر السهيلي أنه ربما ذبح أيام الحجيش عشرة آلاف بدل وكسى عشرة آلاف حلة في كل سنة يطعم العرب ويخيص لهم الحيث بالسمن والعسل ويندت لهم السويق قالوا وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمني عليهم أنا مش عاوز أعف أسبأ المواضيع لكن عايز أقول لك إن أكابرنا هم أكابر لابنقولش حاجة ويكون ان احنا تعلمنا منك ايوة تعلمنا لكن كون ان تأتينا بما لم يأتي به الاوائل لن نرضى ولن نطيع ولن نطيع احنا ما عندناش حد كل يأخذ من قوله ويرد الا النبي عليه الصلاة والسلام. وانتو علمتونا كذلك ولذلك جاء هذا الرد الان مع انه يعني يأتي في موضع يستحي منه الانسان لكن لا بد ان يذكره لانه زي ما تلك قبل كده مرارا الرائد لا يتلب احنا هل أنت يقول لك هذه الحقائق عمرو بن لحي خلاهم نعبوده الأصنام ليه لأنه شريف إحنا زدنا بقى أمر آخر وهي الشبه عمرو بن لحي يا أخوانا لما قال لهم عبوده الأصنام مالاوش عبوده الأصنام يجاب لكم سلام لأبودون لا لا لا لعمل الأول البحيرة والحاني والجي ما قلت لك قبل كده وقال لهم نريد أن نعظم الرب عزه خلي بالك من منهاية إن تانية إنه هيبقى في جمل يقول له همشي كده نسا بقى ما حدش يمسكه ولا يجي ناحيت ليه قال خلاص هو ده اللي اللي بقى جمال لله طيب وبيت الجمال حضرتك اخبار ايه ده السؤال دي تجدش كلام دمين دمين دمين اللي قال لك تعمل كده ما قالش ولكن له كان معظما فيهم هو دي القضية فاتبعوا اراء الرجال اللي قلت لك عليه قبل كده ان ابو العليا رضي الله عنه قال ايه وهو من ائمة التابعين واصحاب التسكين الكبار عارفينه قال ايه قال نبذوا كتاب الله خلف دورهم واتبعوا اراء الرجال فاياك من ذلك خلي بالك عمرو بن لحي عنده مال كتير فقلنا يا إخوة إنه كان طبعا إيه عنده أموال كثيرة وكان كلامه فيهم كالشرع المستبع جي ما ذكرنا ذلك كان كلامه كالشرع المستبع وكانوا بيطيعوه يسمعوه له ويطيعوه فلما بدأ ينشرع بقى ويحرف ويعمل بدأ يمشي وراءه يقول ابن إسحاق فيما ذكر ابن كثير لذلك كلام ابن كثير في بداية النهاية يقول قال ابن اسحاق واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره، فعبدوا الأوسان وصاروا إلى ما كانت عليه الامم قبلهم من الضلالات وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف فيه والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمتلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع ادخالهم فيه ما ليس منهم فكانت كنانة وقريش إذا هلوا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها, ويجعلون ملكها بيده يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش يكون. أي ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي وقد ذكر السهيلي وغيره أن أول من لبه هذه التلبية عمر بن الحيض وأن إبليس تبدى له في صورة شيخ فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول واتبعه العرب في ذلك وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول قد قد أي حس, حس يعني أوقف لحد هنا خلاص تقولش ما إلا شريكا لك يقول بس لا شريك لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك ولذلك نعقد الاجماع على ان الانبياء لا يفعلون الشرك لا قبل البعث ولا بعد البعث خلي بالكم يا اخوه من, الـ من الـ الاثر ده بس اللي في حته كده هنحتاجها بعدين ان شاء الله انه بيقول ايه ان كان عندهم بقايا من مله ابراهيم في تعظيم البيت وفي الطواف الله يعني الدستور بتاعهم كان في الماده الثانيه برده لا ده كان في احسن من الماده الثانيه كمان لما كانش فيه قضية من المادة التانية وهي الاسس ولا لا وخش المحكمة الدستورية وقعد 20 سنة عشان يقول لك يا المادة التانية ديها مصدر ولا المصدر هي الكليات ولا الجزئيات هي القطعي ولا الظني ما فيش الكلام ده ده عمر بن ده كان عندهم بقايا إبراهيم ده عندهم هادي وإهلال وحجب لك كلام الشاطيبي في الموفقات كان عندهم صلب وعندهم قطع اليد وعندهم كان عندهم حدود كمان لكنهم مع ذلك خربقوا كلمة التوحيد عبدوا مع الله الان غير عشي بكلمك ان ما يضغط اصل الدين بكلمك ان ده اصل دين الاسلام بكلمك هو اصل الدين الان في استبدال للدين خلي بالك بقى في دين في هذا هو اصل دين الاسلام ولذلك يدخلون معه ايه اخد يدخلون اصنامهم معهم أصنامهم معه. يبقى يا جماعة لو سبحتوا احنا عارزين ديمقراطية ايه عشان نحكم شرع ربنا والله العظيم. احنا عايزين حكم شرع وممكن اعيط لك وانا بقول لك الكلام ده وممكن ازعق ويزعل قوي وممكن اقول لك الا الماده الثانيه خطا مفيش الكلام من ده الله يبقى الله لوحده انما بقى يكون ان هو احنا هنحاسبه بطريق الشرك عشان نخش في عشان نحكم شرع الله ان الله لم يأمر كلام وحاجيب لك بقى ان شاء الله بعد كده كلام الشاطبي واحنا بنرد على الكلام اللي بيتقال ده احنا عايزين نفصل الاول الـ الـ الـ الـ الـ المساله شكلها ايه ووصفها ايه وتاريخها ايه? عشان يبقى تمثلت عن دلب بعد كده تبقى الشبه تاتي بعد كده ارد عليها. ان كلام الشاطيب رحمه الله قال ان الكفر لا مصطحة. وان اعتبار المصطح والمصطحة انما هو بالاعتبار الشرعي وليس بالاعتبار العادات. وسيأتي ان شاء الله النصوص دي. كمان عايزين نستفيد من هذه النصوص ان ايه? شايف النبي صلى الله عليه وسلم تقولون قد, قد قد عايزين نقول كده. الاشكال ان يخرج الج جريئا على الشرك بالله دي المشكله ان يخرج الجيل جريئ على الشرك بالله قال ابن حجر رحمه الله واجمع اهل العلم على انه لو اختار القتل على ان يكفر بالله لكان ذلك افضل ابي يختار القتل احسن ليه لتبقى هذا يبقى هذا الموضع من الدين حاد كل شويه يجيجوا حده اللي قرب له يتعور ما حد يشيجي ناحية هنا خالق ليش ناحية الشركة ابدا في ربي جيل من يخاف من الشرك لما تقول لشركة يقول لك عوز بالله ليه لا لا مش دخله ابدا مش جاي ناحيته ابدا انما هذه الاعمال الغير مسؤولة مع الاسف الشديد هي جراءة الناس على ولذلك النظر بقى في بقى نحن نحن نطالب القانون الكلادي نحن نطالب بالحاجة بقى ايه نحن اللي بنطالب؟ رابع انت اللي بتطالب لنظن ان خلاص جائز والمسألة بقى ماشية وحنعمل بقى آآ آآ آآ حنعمل تلفيق ونستخرج من الشرع هي كلمة الاحزاب تذكر في القرآن كم مرة وتذمت كم مرة وبقت ممدوحة كم مرة عشان نقولك اصدو الله الاحزاب دي ممدوحة احزاب ايه حضرتك اللي تذكرت كم مرة ازاي الستجال يكون بطريقة دي الاحزاب هي جزء من هذا الدين الجديد المسمى بالديمقراطية الاحزاب هي تحت هذا البيكس تحت حكم بغير ما انزل الله. او مع الله الا شريكا هو لك. هكذا هذه صيحات الديمقراطية. كده هو صيح ما بيقولش كده بالسانو لكن هو بقول كده بالسانو. الا شريكا هو لك لا شريك لك الا شريكا هو لك. ويبدأوا يعملوا والاليات والكلام اللي الاطلع الجديد من عرش عنه حاجة. قال ابن كثير رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ذكر البخاري وساق سنده إلي أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاع عمرو بن عامر وإني رأيته يجر امعاءه في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي راي رأي رضي الله عنه أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن عامر الخزاع يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب وقلت لك قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اول مسائل السوائب على, على ذكر الاصنام الاول ليه لان يبتيجي كده يجي شوية تشريعات ويقول لك خلاص هتمشي وراي ولا لا لا لا ما وراي اجب لك اله تاني صريح ولذلك هم دول جناح يتطاوض يتير بيهم التاوض مش هينفع لابنهم هم تشريع وعبادة غير الله عز وجل ثم لا يباد الشيطان بايهما بايهما بدأ وقال الامام احمد في مسنده والكلام لازال اللي كثير رحمه الله رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وهو اول من سيد السوائب طبعا السائبه زي ما قلنا هو إيه يقول لك جيب جمل ده بتاع لله عز وجل طب والباقي ده أخبر ما هو الله عز وجل يقول لك لا دي لله سيبها كده ما حدش اتعبها ما حدش ناحيتها خالص البحيره بنتهي النقد يتخلف يبقى بنتهي يقول لك برضه هي اخرى برضو, برضو, هي برضو يخلص محدش ده حساب برضه احيروها خلاص هي اخرى برضه يخلث بينها ما حدش تاني يا جماعه ان نكشف ديت بس ولا حاجه لا مفيش الكلام ده يحرم عليك الأمور ديت يحرم عليك هذه الأمور ويبدأ يتكلم في أمر الله عز وجل بالتحليل والتحريم فيما لا يدرى من اين جاء به يقول اا ابو هو يظلمه وانو أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا وجر قصبه وهو أول من سيب السوائد يقول ابن كثير رحمه الله والمقصود أن عمر بن لحي لعنه الله كان قد ابتدع عليهم أشياء في الدين غير بها دين الخليل فتبعه العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فضيعا شميعا وانا نفسي كده بستحضر الكلام ده ابن كسير ابن كسير الكلام ده في البداية والنهاية في الجزء الاولان او الجزء التاني في البداية والنهاية وبتكلم عن بقى العرب ودخل بعد ما حكى القصص والانبياء ودخل العرب شوف شوف قال ايه شايف يا اخوة شايفين الشفافية نحو الشيف بقول ايه بيقول ابتدع لهم أشياء في الدين غير بها دين الخليل فاتبعه العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فضيعا شنيعا شايف ايه اللي حصل مش بقى فهم ده بقى من اللي, بقى اللي يقف في الطابول الانتخابات يبقى راحة مخامل اللي ده بقى فهم التوحيد ده ده ممكن يبقى يبقى قادر يلكل ما يطلب منه وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز لغير ما آية منه فقال ولا تقولوا لما تصفوا ألفنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذب حتى بدأت تقول لي لا عقوبة إلا بقنونة تبقى مفتار لأن لا عقوبة إلا بالشريعة لأنت بجوة الشريعة لو قلت حلال وحرام هو مش برحوة الكتاب مش من الكتاب الله عز وجل تبقى مفتار فما بالك لو جدت حاجة تانية خالص غير الديني يقول ابن كتير رحمه الله وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكاذبة وأكثرهم لا يعقلون وكالك في درس ال الدرس قبل اللي فات ان بعض العلماء بيقول ان الافتراء مش بس انه بيعملش النص او بيطيره لا الافتراء افتراء انه بيفتري في النص انه بيفتري في الدين بيفتري في الدين. يجيب حاجة بي بي, بي, بي يقول إن هذا من الدين وهو مش من الدين. هذا حرام وهذا من الدين. إن هذا من الدين وليس من ذكر الله عز وجل ذكر الله عز ذكر الافتراء. من على الله عز وجل في ذكر دين في ذكر دين كان هذا ما وقع على بن الحي طبعا هم قالوا هنا. القصة هو جاب الأصنام منين؟ يعني ايه اللي حصل ان عمرو بن رحي خرج يجيب الأصنام؟ يعني آه آه الـ الـ القصة اللي راح راح فين عشان يجيب الأصنام؟ يقول ابن كثير رحنا الله لما ذكر قصة عمرو بن رحي في جلب هذه الأصنام يقول قال ابن إسحاق وغيره ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل. وخلي بالك من كلمة التبديل دي لأن ده اللي حيجي عندنا بقى وإحنا بنتكلم على مسألة الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله أن يبدل حكم الله وأن يحكم بما أنزل الله بس يتلاعب لحيثيات الحكم. وده اللي بيوع فيه ناس كتير يفكر ان النوع ده هو النوع اللي اللي اللي نوع يعني نوع اللي هو ما فيهوش حق ما فيهوش حاجه, مفروش حاجة يفكر ان هو ده تبديل التبديل امر متفق عليه بين بين اهل الاذن اللي حصل هو ان عمر اللي عمرو بن الحي ذهب الى بعض البلدان فوجده يعبدون اصنام لاهم حاطين اصنام صنم وبيعبده بيقول هنا قال ابن هشام بن كثير قال ابن هشام حدثني بعض اهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض اموره فلما قدم مأب من ارض البلقاء وبها يومئذ عمليق وهم ولد عملاق ويقالهم ولد عمليق ابن لاول ابن سامد بن لوح راهم يعبدون الاصنام فقال لهم ما هذه الاصنام التي اراكم تعبدونها قالوا له هذه اصنام نعبدها فنستنطرها فتنطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال لهم الا تعطوني منها صنما فاسير به الى ارض العرب فيعبدونه فاعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكه فنصبه وامر الناس بعبادته وتعظيمه خلي بالك من المقطع ده كويس قالوا له والله ده فيه مصالح ده فيه مصالح في موضوع اه هو الاسلام اللي بنبودها دي انا بقي يا جماعة المصالح قالوا والله بنستمطرها بتنصرنا وبنستمطرها بتنصرنا بالله عليك يا اخي بالله عليك مش هو ده الكلام النهاردة ان حنعمل ايه لو ما بقاش عندنا القمح مجلناش الصبح حنعمل ايه بيجيبولنا الاكل والشرب وبيضعولنا بيدلنا وبيعطونا مش هو ده اللي بتقال النهاردة آه آه آه آه زي ما ذكرت لك من لقائين ان والله ما فيش حد بيدينا ولا بيشوف بيشلتنا إلا إيران يخشوا بالتشيع بقى مش بشكل ما فيش مانع وخلاص وديك شفت أحمد النجاد لما لما جيت وقال له إنت إحنا, إحنا, إحنا اتفقنا على إن إحنا مش هنصب الصحابة رضي الله عنهم رح أقير له باللغة العربية كده قال له لما اتفق في حاجة دغري كده كلام دغري اتفق؟ ليه بجينه لكن انت هنا هيقول حيقولك وتصور ده والله ده احنا ده, ده اول مرة يصنع على الصحابة في مجلس البتاع ومحدش ده بسيرت الصحابة بخير في ايران ابدا ده بطولة عظيمة جدا ده بقى كلام ده لازم تاخد بالك ان محدش يلهيك لبعض الدين عن بعض هيكلمت بالدين عمر بن الحقيقة لهم بعزين عزم ربنا ومقالول بنا استمتر دين وبنعمل فحصل ايه حصل أن هم بصلوا للمسألة على ما مصلحة فعبدوا غير الله عز وجل يقول ابن إسحاق ويزعمون أن أول, من كانت أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل عليه السلام أنه كان لا يضعن من مكة ضاع منهم شين ضاقت عليهم والتمس الفش بالبلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم فحيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به كتوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. الخلاصة أن دي القصة بتاعة عبادة غير الله عز وجل وقصة التشريع وإن كانت قصة التشريع حيبا فيها شوية تفاصيل أخرى لكن يعني على كل حال هي دي القصة في الجملة إن عمرو بن خزاع عمرو بن, بن, بن, بن لحيد ذهب إلى بلاد الشام لأن فيه الناس بتقول لك ده والله في مصلحة وبنمطر بمزاجنا مرضيش بقضاء الله عز وجل وقال لك خلينا مع الأصنام دي يمكن يكون ليها شفت في في الملك ولا حاجة يدوني صنم شايله على كتفه وهو مش قادر يفهم ان اللي شايله على كتفه ده هو اللي هيعبده بعد كده واللي الصنم ده محتاج ان يتشال على كتفه ففي صورة كده معبره قوي حصل زلزال في بعض ال بلاد اظل الهند او البلاد اللي بقى وبعدين الراجل طالع ماسك الصنم بتاعه اللي هو اللي في الجوزة وطالع ماسكه وطالع يجي الجن من المية وانت مش حاسس انك انت اللي شايل الصنم بتاعك اللي بتقبوده مش حاسس بده مش قادر يحس لانه مش عارف عنه اله الشرك بهدله مخرق عقله خلاص احلى تلافيف رأسك تبقى بتفكر غلط ده مش حاسس بيه. مش حاسس برضو في نفس الفيديو مشهور يعني برضو نفس الصوره كده واحد طالع شايل تمثال اللي بيدعمه ان ده هي مريم رضي الله عنها وتحمل الطفل اللي بيدعمه انه المسيح عليه السلام وشيله برضه على كتفه وطالع يجري اما نحن فعاله على الله عز وجل يرزقنا وينصرنا ويعطينا ويفسح لنا الله عز وجل. الموحد شيء والمشرك شيء وناخد. كانت هذه قصة الأصنام أيها الأخوة والتشريع كيف بدأ يعمل الحرام والحلال ويقول الحامي ويسيد السوائب ويحمل الحامي عمرو بن لحي ولأنه كان فيهم لأزا شأن وشرف وكرم اتبعه الناس لوجاهته فوقع الشرك ثم يأتي بعد ذلك حكم هذا الشرك ماذا قال العلماء في قضايا عباده غير الله وماذا قالوا في التشريع من دون الله عز وجل لتكون على بينة من أمريك ثم نستقبل تاريخ التشريع بقى إذا عمدنا وتكلمنا على توصيف الديمقراطية إحنا كده خلاص وصفنا أصل الدين وصفنا الـ الـ الـ الـ الدين يعنيه وصفه يعني وكل شيء لأجل بحمد الله عز وجل وهذا موضع اتفاق بين فيش حد قال لا والله ممكن أن يوضع مع ربنا لا فيش كلام ده خالص ولا يمكن يشرح حد مع ربنا خالص فيش ده فااا إذا كنا وصفنا وأصلنا التفاصيل بشكل صحيح يبقى إذا نبدأ نرد بقى نتكلم بقى على إيه؟ ما هو شكل الديمقراطية ما هي الديمقراطية التي هي الزراعية ونعرف بقى الحكمها إيه هي هل هي شيء عادي ولا هي من الشرك بالله عز وجل الذي لا يمكن أن يخربه أحد بعد أن نأخذ إن شاء الله عز وجل الأحكام هذه الجنحي الطغوط عبادة غير الله والتشريع من دون الله عز وجل لكن هذا ما نرجعه إلى اللقاء الآتي إن شاء الله عز وجل أسأل الله عز وجل يجعل يجعلنا عليكم من, من إذا دعي بادر وإذا نه ينتهى وعقل مسواه فهدر نفسك وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته